فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِطْمَأْنَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا يَنفَعُ ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشيد الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد مَنْ كان يظن أن لن ورَهْ اللهُ فِي الدُنيا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِشَذىٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقْطَعُ ثُمَّ لَيَقْطَعَ فَالْيَوْمَ ظُرُّهُ أَلْيُذْهِبَنَّ مَا يَغِينُ